كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فجاءها فَجَاءَهَا بَأْسٌ بَيَانٌ أَوْ هُمْ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 ومن قفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ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 فاقرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين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 وَيَا أَهْلَ الْمَسْكَنِ أَن تَوْزَعُ جَنَّتَكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أيواني سوآتكم وليشا ولباس التقوى ذلك خير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 يَزِعْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُذِيَهُمَا سُوءَ أَنْتِهِمَا إِنَّهُ يَرَىكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرزق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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي الْجَمَاعَةِ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ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 اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سماء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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النادي أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلَيْنِ يعرفونهم الْمُنْذِرَ قالوا قَالُوا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 قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون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 حتى إذا قلت سحابا في سقناه لبلد ميت سقناه لِبَلَدٍ ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاه هودا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 أنكم ليُذْرَكُمْ وَذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ حِيُّ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْقَهُ فَذْكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ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 أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجينا هو الذي معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إِنَّ بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أقنجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فَأَمَّا جَاءَنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَادِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 وَإِن كَانَ فَائِتَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَفَائِتَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ أَمْرَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاشرين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نبي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضراء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 وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحره السحرة فرعون قالوا إن لنا لا قالوا ان لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأُوْحِيَ لَهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصدروه إن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده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 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأوسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمل والضفابع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم مُّرُّ ذِى إِلَاجٍ آجَلِنُهُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُسُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْلُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَحْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ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 وقال موسى لأخيه هارون اقلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليه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 سأديكم داوى الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة اننا هدنا اليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ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 فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي وينيت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا أمما وأوحينا إلى موسى اذْهَبْ استسقاه قومه لِحُكْمِ اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا يَصُدُّونَ عينا قد علم كل تَوَلَّوْا مشربهم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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِبُنَا قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسْمُّهُمُ الصُّوَّالِعُ الْعَذَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأجنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 وَإِذْ نَتَقُلَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظَلَّتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَنتِنَا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 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِيَ مِنْهَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَّصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمَّا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا أُمَّهُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ ان كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين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 مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا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 فَلَمَّا أَسْقَى الْدَعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنْ أَكَيْتَنَا عَصَالِحَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِلِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجَتْ بِيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُحَاجِلِيَّ مِن رَّبِّي